حبيب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 وهو العري العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض والملائكة يذبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ألا إن الله هو الغفور رحيم. الذين استخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليه، والذين استخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل الله حفيظ عليهم وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى حولها لتنذر من القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع إلى ريب فيه لتنذر من القرى. فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أم مَتَ وَحِدَةٌ وَلَكِي يُدَخِّلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَمَ وَحِدَةٌ وَلَكِي يُدَخِّلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمون ما, وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن خذوا من دون آله ف الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ف الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب باطر السموات والأرض باطر السموات والأرض جعل لكم من أفوسكم أزواج ومن الأعجام أزواج. جعل لكم من أفوسكم أزواج ومن الأعجام أزواج. ومن الأعами أزواج يذروكم فيه ومن الأعами أزواج يذروكم فيه ليس كمثلي شيء ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، و هو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، يبث الرزق لمن يشاء ويقدر. يا مَنْ تُرْزِقُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْضِي إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَهْدِيكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى أَصَابِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ مَا أَصَابِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ وَالَّذِي أُوحِيَ إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم دين ولا تتفرق فيه أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوه إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما زاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّل قضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّل قضي بينهم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 فلذلك فزع واستقم كما أمر واستقم كما أمر ولا تتبع أهوائهم ولا تتبع أهوائهم وقل آمنت بما الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. الله ربنا ربكم لما أعملنا ولكم أعمالكم لما أعملنا ولكم أعمالكم لا حدث بيننا وبينكم لا حدث بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإله المصير وإله المصير والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له والذين يحزون بالله من بعد مستجاب له حدهم داهبة عند ربه حدهم داهبة عند ربي وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والنزاهة. عَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا يَسْتَعْجِلُ بِهَا لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْ منها ويعلمون أنها الحق والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في السر لفي ضلال بعيد ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء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 من كان يريد عرض الآخرة نزله في عرضه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد عرض الدنيا نؤتيه منها. منها وما له في الآخرة من نصيب نؤدي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن حملهم سوَكَ أشرَعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله ولو ل كلمة الفصل لقضي بينهم ولو ل كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن لهم عذاب أليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كتبوا وهو واقع به ترى الظالمين مما كتبوا وهو واقع لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يسأون عند ربهم لا يجاوز تائبهم ذنبا ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير ذالكا الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة يجلعوا فيها حسنا إن الله غفور شكور إن الله غفور تدور أم يقولون افترى على وَيَكَنِّسُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ وَيُخْزِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنْ يَسَأِلُوا عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَخْتِمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ بكلماته ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التسجيل توبة عن إباده ويغفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن إباده ويغفو عن السيئات ويغفور من السيئات ويعلم ما تفعلون. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين آمنوا كافئون لهم عذاب شديد، والكافرون لهم عذاب شديد، ولو بس طلوا الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بَسَطَ اللَّهُ الْأَرْضَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْسُرُ رَحْمَتَهُ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما يقنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد ومن آياته خلق والأرض وما بث فيهما من دابة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قُلْنَا أَصَابَكُمْ مِنْ ذِنبٍ فَرَمَا كَتَبَتْ أَيْدِيكُمْ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فَمَن كَسَبَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله موليه ولا نصير وَمَالَكُمْ إِلَّا دُونِ اللَّهِ مِنْهُ وَلِيٌّ وَلَا نَفِيرٌ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِبِ الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامُ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِبِ الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامُ يُسكن الريح فيضل النراكد على ظهره إن يسكن الريح فيضل النراكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبّان شكوا ان نذير ذلك لا اله الا هو ذي كل قدر تسور بما كسبوا عن كثير او يذق بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أهتم شيء فمتع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ قَيُّمٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم، ومن رزقناهم ينفقون. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَوَأَمُرُونَ صِرَاطَ بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجده على الله فمن عفى وأطلح فأدروا على الله إنه لا يحب الظالمين إنه لا يحب الظالمين ولمن انتظر بعد ظلمه فأولائك ما عليهم من سبي. ولمن انتظر بعد ظلمه فأولائك ما عليهم من سبي. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويضعون في الأرض بغير الحق إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويضعون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.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 لاه فما له من ولي من بعده ولا يضل الله فما وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى عرضون عليها خاشعين من الذل، وتراءهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، خاشعين من الذل ينظرون من طف خفي، خاشعين من الذل ينظرون من وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وقال الذين آمنوا إن الخاطرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولئين فما له من تبييد، ومن يظهر الله فما له من تبييد. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم فَأَيْنَ إِن يَأْتِ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ مَا لكم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاء إن عليك إلا البلاء وإن فَأَنلِ انْسَامَ مِمَّا رَحْمَةً فَارِحَ بِهَا وَإِنَّ إِذَا عَلَقَهَا الْإِنْسَانُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَارِحَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيديهم فإن الإنسان كفور وإن قطبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا أَوْ يُذَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَيَذَّلُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ إن, أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ, أن يُكَلِّمَهُ جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن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 طراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تطير الأمور ألا إلى الله تطير